هدر علي يا غالي يا غالي يا غالي يا ساكر <تصفيق> <تصفيق> حامل جار بدنا نعرفك بيرمش والعين وحده بده معاناي ونار العشق بحشاي تشوي من الفرج ما حروم ما تعلج جفن النوم قد ما عد نجوم يعرفني لي, لي يعرفني لي يلي الخواطر لون حبك رسمته مثل الجوف والماء بعيوني شلته بعيوني شلته بين الخواطر لو الحبك رسمت مثل الجرف والماء بعيون شلت بعيون شلت يا رجل يا در علي يا غالي يا غالي يا غالي يا در علي اسمك يا حامل جاب بالدر عرفته بين رمش والعين رجع لعمر الفات خلي نهل دمعات شوق على بابك دمع على قبرك ليال خلي الدموع تسيل واشعلني نجم سيل يضو الترابك دمع على بابك صاب للحب هوية حبك يضو الحاملات دم يجربيه دمع على بابك صاب للحب حظك يا ابو دم يجرب بي يا نبض ابن الدلالي دلالي بغلالي حذر علي يا غالي يا غالي, يا غالي, يا غالي بدي اعرفك من الرمش والعين عيوني شفتك اسمك يا حامل جرح بدي اعرفك من الرمش والعين عيوني شفتك غيرك ولا يا حلالي يا حلالي يا, حلالي يا, حلالي يا حلالي حلالي حلالي حلالي طب علي حب شفاف ولك العشق او صاف بس حب لك ينشاف من تجري عيني من تجري عيني مايانا وانت جروف شوقي على متل شوف ضاوع لي وانت تشوف رسمي بجبيني وعيوني لي شنتون ضحكا وكابر يومي يقولي عود محبوب باجر وعيوني لي شمتون ضحكا وكابر يومي يقولي عود محبوب باجر شبت <تصفيق> القيور الحالي, الحالي الحالي الحالي حدر علي يا غالي يا غالي يا غالي يا ساكن, يا ساكن انت باي Let's <laughs> go. كل لحظة مني تفوت مشتاق صيحة بصوت واتمنى روحي تموت يمحي دارتنا في الدمع محتار يطفين مني عنار وقع لشوفك صاف حيدر وليت اي جن انت وانا القاع والدنيا غيمة وكل لحظة لك تشتاك روح لي تيمة اي جن انت وانا القاع والدنيا غيمة كل لحظة لك تشتاك روح لي بس الدم حيطر درع عليا يا غالي يا غالي, يا غالي يا اسمك يا حامل اسمك يا حامل من العين عيوني شفتك يا عقوه حلالي يا حلالي يا حلالي, حلالي. الاثراج والهندسه الصوتيه احمد الحمادهوي تم تسجيله في استوديو ريحانه المصطفى ونسالكم الدعاء